الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم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 تَنِيُ الْمَسَاوَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَنِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَنِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد أهددوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيحان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بِمَا ينفع الناس ومن أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به أرض بعد موتها ومث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المزخن بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيخ والرزيلي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا خلّته ولا شفاعة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 وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يرده حفوهما أول علي العظيم لم يكن في الدين غد تبين من الغير فمن ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى فقد استمسك بالعروة الوسطى لنفصاب لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من السلحان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تبدو ما في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 غفرانك ربنا وإليك البطير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كفبت عليها ما اتفبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حبلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعط عنا وانفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانوصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> لان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 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ والإنجيل وَأَنزَلَ سِوَاهُ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز بانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلا الله ان نقول لا اله الا هو تلا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 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فنن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سثنة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمنه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفشدوا بالأرض بعد إصلاحها وادعوه, وادعوه خوفا وطمعا إن رحلة الله قريب من المحفرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالنون إذا لم غاضبا فظن أن لن نقدر عليه, لن نقدر عليه فنادى, في فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشمحان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يستخل ولده وقل الحمد لله الذي لم يستخل ولدا ولم يكن له شريك في الملت ولم يكن له ولي من الذل وكبره تجبيرا أعوذ بالله من الشيخان الرجيم وأن كثير من أخي الكتاب لو يردونكم من, لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا حسنا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعقوا وصفقوا حتى يأتي الله بأمنه إن الله على كل شيء خزير أعوذ بالله من الشيحان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسك الله بضرر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راعدني فضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الوفور الرحيم أعوذ بالله من الشيحان الرجيم وقال يا بني لا تنخلوا من باب واحد وانخلوا من أرواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عمدا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر ما ترى من فطور ثم نجينا المصحا كروا سيليا قالوا اليك المصا مخاشنا ان كن اليك البصر قاشا اللهم حسير بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأمصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تكون الشياطين على القلك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كبروا يعلمون ما فالسحر وما أنزل على الملكين بباب مهاروت ومهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن بذنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بمرين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولم اعتما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عطاك أن ألقي عطاك فإذا هي تلقف ما يعفقون فوقع الحصة فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغلين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موس أتقولون للحق ما جاءكمْ أسخر هذا أسخر هذا ولا يفق الساقونعود الله من الصحون الرضين فلما ألقوا قال موسى ما جئس به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحط الله الحق بكلماته ولو كرد المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحرهم ولا يفلح الساحر حيث أتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبعثنتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله الآخر لا برهان لغوبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل اذهب تنور رحم وقم بالذوفر وارحم وانشق بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجنكم من عذاب الالم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا منا شعمج لي والي سر الصفات ام ان شفظه من ابار السماوات والارض انفظو لا تنفيون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكرمان يرسل عليكم عشواهم من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن لاجب لأيت خشع لأيت خشع متف متفع من خشية الله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 لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأثناء الحسنى يسلح له من السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من السلطان الرجيم وإن يمتسك الله بضر فلا يكاشف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم والصفات خفا فالزاجرات زجرا فالثاليات نترا إن رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشانق إما زيئن السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خضف الخضفة فأتمعه شهاب ثاقب فاستفسهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من صين لازب أعوذ بالله من السنقان الرجيم وَهُ ما سكن في اللين والنماري وَغو السم العلييم وَهُ ما سكن في اللين والنماري وَهُ السم العليم وَولهُ ما سكن في اللين والماري وَغو السم العلييم حود الله من الس القون كان تولوا فقط حسبي الله لا اله الا هو لا اله الا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلْ إِنَّ سَمْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ مَرَدَّنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٍّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لينفق دوسعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا سيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء لا خوف علينا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ان ما اشتكي بثي وحزني لن الله وعلم من الله ما لا تعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب انا الله تطمئن القلوب بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور سكير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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَّثَرِيًا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ خُلِقَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عليهم أولئك من, مكان بعيد. من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءت ثم وعمتهم من ربكم وشفاء لما في, في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الحنقان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرغت فهو يشفين وإذا مرغت فهو يشفين وإذا مرغت فهو يشفين, يشفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم, ويخذهم وينصركم عليهم ويشفص نور قوم مؤمنين ويذيب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وذاف الباطل إن الباطل كان ذوقا أعوذ بالله من الشيخان الرجيم ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أعوذ بالله من الشيخان الرجيم وإن قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من سورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم عيد تحقدد أخبارنا بأن ربك أعلا يومئذ يصلروا الناس أشدا فليروا أعمالهم فمن يعمل لفطان ذرة خيرا يره ومن يعمل لفطان ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيحان الرجيم فالله خجر حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيحان الرجيم واعوذ منا من كل شيطان رجيم اعوذ بالله من الشياطين الرجيم اذا ذكرنا ما اخور لكم وافوض امري الى الله وافوض امري الله, إن الله بصير بالعباد فوقام الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيحان الرجيم وإن عليكم لحافظين كرى من كاسبين يعلمون ما تفعلون أعوذ بالله من الشيحان الرجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أجوى الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبتهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل فبالله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يولد أحد قل هو الله مؤحد الله اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يلد له كفوا أحد قل هو الله مؤحد الله صمد لم يلد ولم يهولد ولم يكن له كفواً أحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشف إذا وقب ومن شر نفافات في العقب ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقب ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غشة إذا وقعد ومن شر مفافات في العقعد ومن شر حاسب إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواف الخناس الذي يوسوته في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواف الخناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس خناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس